هلا يا أحمد أهلا أبو صالح أهلا يا سامح شلونك أساكم طيبي أه. طبعا يا شباب الاحتيال أنا لما كنت حضر المادة يعني وجدت أنها متوسع كثير. صحيح. يعني صراحة ما تدري هل تتكلم عن أنواع الاحتيال في البيع والشراء والغش يعني مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم مر في السوق بواحد يبيع كذا عنده طبق فيه قمح أو شعير فيه طعام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 قال له النبي عليه الصلاة والسلام أفلا جعلته فوق ليراه الناس ليش ما خليت على حاله حتى اللي يأتي يشتري يدري انك أهملت لما نزل المطر أهملت إدخال بضاعتك في الظل في, يعني في, ال... في, ال... في الكن عن المطر وبعدين اصابها هال أفلا جعلته فوق ليراه الناس من غشنا اللسان هذا نوع من الاحتيال الاحتيال يا جماعة يعني هو قلب الباطل حقا أو تلبيس الباطل بلباس الحق أو التوصل إلى أمر غير مشروع بطرق في ظاهرها مشروع هذا نوع من الاحتيار يعني أنا أعطيكم مثالا واقعيا مثل ما يحتال الصائد ليصيد صيده الآن لما واحد يبغي يصيد صفور فرضا فيأتي ويضع مثلا شيء من القمح والشعير ويضع عليه أعشاب كذا حلوة وبعدين يضع هذه اللي تصيد الطير صح. فلما يأتي الطير من فوق يرى قمحا وشعيرا وحولها أعشاب وهذه التي تصيد الطير هذه المخفاة عنه صح. فيأتي ما يدري ما يدري إلا صادته أو مثلا الذين يصيدون الغزلان وغيرها فيأتي ويضع مثلا الحبل على شكل دائرة ويضع طعاما معين فلما يأتي الغزال لا يرى الحبل لأن الحبل يكون تحت التراب أو نفس اللون فلما يأتي هذا نوع من الحيلة فيحتال عليه بحيث انه يأتي والله وما يدري وما يدري إلا قد صاده لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نبه الصحابة على أمور تتعلق بالاحتيال في أمور الشريعة يعني قال عليه الصلاة والسلام لا تصنعوا كما لا تصنعوا كما صنعت اليهود أو كما جاء في العديد فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل اليهود ايش عملوا لما الله سبحانه وتعالى حرم عليهم أكل الشحم يعني واحد مثلا يذبح الشات في شحم حرام تأكله كذا في شريعتهم كان لما تأكل اللحم لكن الشحم حرام فماذا فعلوا اقبلوا بالشحم واخذوا قطع الشحم وضعوها في قدر وسخنوها بالنار فذاب الشحم وتحول الى سمن فصاروا ياكلونه طيب كيف؟ قالوا احنا ما اكلنا الشحم الله تعالى حرم علينا اكل الشحم واحنا ما اكلنا الشحم يعني أكلنا أكل سمن. طيب حرم الله عليه وسلم الشحمي فجملوها يعني فلا تستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ما يجوز الواحد يبدأ يعني يلف ويدور لأجل أنه يجعل الشيء حلالا والمثل مثلا ما يفعل بعض الناس في مسائل الزواج تكون مرأة مثلا طلقت زوجها طلقها ثلاث طلقات ثم بعد ذلك لا تحل له كما جاء في الآية حتى تنكح زوجا غيره. فلأجل أن تعود إلى زوجها الأول مثلاً ذهبت واتفقت مع رجل أن يتزوجها ثم يطلقها أو زوجها ذاق اللي هو المحلل أو التيس المستعار مثل ما يعبر عن الفقهاء فهذا أيضا نوع من الحيلة هو في ظاهرها أنه زوج شرعي وعادي آخر رجل تزوجها الثاني بعد طلقها فراجعت لزوجها الأول نقول صحيح هذا في ظاهرها أنه حلال لكنه في الحقيقة باطن دعني أتكلم عن يعني كيف الاحتيال على الإنسان في الأمور المالية الناس يحتلون في الأمور المالية أول شيء يعني افرض نبغى نحتال مثلا عبد العزيز مثلاً شكلك تاجر انت نبغى نحتال عليك مثلا فاول شيء انا واحمد وسامي مثلا نحدد الشخص اللي نريد نحتال عليه ايش رايكم يا شباب انا اعرف لكم واحد مثلا تو شباب وتاجر و مثلاً وقد ورث من أبيه او من امه او كذا والله عنده توقع 200 300 مليون ايش رايكم يا شباب اول شيء حددنا الشخص الذي نريد ان نحتال عليه بعدين النقطة الثانيه نكسب ثقته كون معاه علاقه و ونظهر مظهر الناصحين المحبين لو يكون بيننا وبين حميمية صديقي. حتى يدخ فينا أكثر المرحلة الثالثة نظهر الاستقامة والاخلاق أمامها صح. ما يمكن قدامنا نشرب خمر نترك الصلاة لا نكون ما شاء الله ونغمة الجوال يعني دعاء اللهم اغفر <متصفيق> لنا و... الله اكبر واذا جاءت رسالة اللهم صل على محمد فهو يقول في نفسه والله دون ناس أخيار يا أخي الجامعة الخير ادعيه وصلاه على النبي ومدري إيش وبعدين لما نصلي الظهر نقوم ونصلي السنة نصلي العصر ونصلي السنة بعد العصر جدا ما العصر ما وراها سنة بس نصلي من جدة من جدة الحرص وقيام ليل وقيام في الضحى وإظهار الاستقامة أمامه وتبرعات ثم بعد ما يكسب نكسب ثقته إثارة شهيته نبدأ نقول له والله يا شيخ تصدق في أراضي المتر يباع الآن مثلا على ريالين ويحتمل أنه بعد الله. سنة يزيد يصل مثلا إلى 500 ريال وتصدق هل العشرين مليون التي ورثتها من أبيك بعد سنة تجدها 500 مليون وهو بعد سنة فقير سببنا <تصفيق> ترى تحصل إهارة شهيته ترى دائما المحتالون حتى الذين يعني يعملون مساهمات عقارية أحيانا يقول أنا عندي مساهمة عقارية ساهموا معي لبناء هذه العمارة يأتيكم خمسمائة في المئة أرباح أنت لازم تكبر اللقمة حتى تشهي الناس ولا الناس ما حتى تغطي على عقولهم وتفكيرهم ثم بعد ذلك ممارسة الأساليب الشجاع المحتال عادة له صفات اللي يأتيك يحتال عليك منها غالبا أنه يكون ذكي صح. منها أنه يكون متحدث فصيح جداً يبدأ يقول لك أنا أنا كناصر والله يصدق مرة كذا متحدث درجة أولى منها القدرة على التمثيل يقدر يمثل لك أني تاجر وأن... ومنها المباهات والاهتمام بالمظهر، المظهر تجد أنه أنا أذكر واحد مرة كاد أن يحتال عليه وجاء وكان معه يمكن الحين يسمعنا بعد ما أدري هو موجود إلا في السجن إن شاء الله يكون سجنوه يعني <تصفيق> فجاء الرجل معه تسعة مشاريع هو من خرج مملكة وجاء وقابلني معه تسعة مشاريع تجارية يريد ممولين من التجار مشروع إنشاء مصنع لمواصير الحديد ومشروع مصنع للبيتزا المعلبة رحيم نتحدد مواصير مواصير المعلبة ما في أشياء حتى أنا استغربت قلت يا أخي عادة اللي عنده مشاريع في وقت واحد يكون بينها شوية تقارب يعني أنا كالمواصير حديد مواصير أليمونيوم مواصير نحاس مواصير بلك تتحط لي <تضحطني> بيتزا قال لا لأن كل واحد تخصص ومدري إيش وكان قد اوتي لسانا لو مر به على شعر لحلقة أو على صخر الله. لحلقة الله رجل متحدث رقم واحد وكل شبهه تعطيه صرفة يمين ويسار ثم إذا أذن يطق الأوراق أذن يا شيخ. قول طيب بقي على الإقامة يا أخي عشرين دقيقة هذا هذا الوقت لله <تصفيق> هذا ليس الدنيا رجال لا تليههم تجارة ولا يبيعون ذكر الله قوموا نصلي بعدين صار الله. أكبر حرام فعلا أنا طبعا الحمد لله نجوت وشكيت فيه من البداية وسحبت نفسي لكن بلغني بعد ذلك عن أشخاص التقيت بهم وقالوا تعرف فنان إنه قابل قلت نعم قالوا والله هذا سرق مننا مليونين وهذا ثلاثة مليون وهذا كله لأنه وبعدين الرجل جايب بسيارة ثارها جدا وهذا المباها ليظهر لك إني أصلا أنا تاجر كبير ويختلق المخارج والخيل حتى يأكل أموال الناس في هذه هذا من الاحتيال هذا سهل فيها طالع عمرك حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا الحديث اللي يقول أخاف وما أخاف على أمتي كل متحدث عليم اللسان فأتوقع إنه من أحد لما شر الله الرسول صلى الله عليه وسلم الخيل زي كذا مثلا يجيك واحد زي ما قلت بسيارة فارهة عندي مشاريع عندي وعندي وعندي وعندي, وعندي فيكسب ثقتك وفي الأخير طبعا سامي كلامك صحيح وليس حديثه وقول لعمر رضي الله تعالى عنك قال منافق عليم, عليم اللسان وفعلا لم يصير منافق ما عنده خوف وتعظيم لله ومع في نفس الوقت عليم اللسان منطرق لسانه هذا مشكلة هذا ربما أفسد على أفسد على الناس طيب عطنا اللي عندك بعدين برجع الكلام طيب. عن الحيل اللي عنده هي قصة أعرف مجموعة شباب عندهم شخص متعرف على واحد ما شاء الله تبارك الله ربي منعم عليهم حاله ميسروا إنه على قولتنا كاش عرقني <تصفيق> عليه بالله <تصفيق> أنا ما أعرفه لكن هذا واحد من الشباب يعرفه ففي مجموعة الشباب هذول يتجمعون في حالة انهم إذا يبغون شيء مثلا خلل نستأجر استراحة ففي شخص مخصص إنه يكتب السيناريو المعين هذا للحيلة على هذا الشخص وكيف يتكلم عنده ما شاء الله بلاغة في ال. عشان هو يستأجر لهم. أي عشان لا مثلا ما ينفع أنا ولا سامي ينفع يتكلم ولا عبدالعزيز في شخص عندنا مخصصينه إنه يروح يتفاهم معه ويتكلم معه إنه عنده أسلوب مثل ما قلت اللي. عشان يستأجر على حسابه. إيه. وعشان تمشي أموره الثانية مثلا يستأجر سيارة مثلا أو يطلعوا سفره هو شوف احيانا أحيانا يعني هذا نوع من الحيلة هو ان كان هو أيضا من طلع معهم وكذا. إنما الذي اعنيه هنا الاحتيال على شخص فرضا ل تتزوج من يعني فرضا بعض الناس احيانا ياتي يخطب ولما ياتي يخطب سيارته ب 400 الف اللي هو راكبها ولابس مثلا في سواره وجالس وبعدين طلع مثلا بطاقته او ما عرف بنفسه فاذا مثلا الدكتور فلان الفلاني رئيس شركه ما ادري ايش الى آخر وحط ارقام وحط اشياء الى اخره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 و ترى بالكروت الآن أنت الآن لما تذهب إلى وتعطيهم معلومات يضعونها في كرت لو تذهب الآن المطبعة وتقول له تحت تدريس الملك شعار هل شيء لو شعار محمد العريفي وزير كذا وكذا ما, ما يقول ما لي حد ليش صح صح. فتستطيع انك تسال على الناس بهذا بصراحة لذلك يعني احيانا قد يحتال ويتزوج هو كذاب. والله قد بلغني يا أخي بلغني مشكلة مرة بهذه الطريقة وقلت للأب طيب قال يا شيخ صار متعاطي مخدرات وقلت يا, يا عمي طيب ليش ما سألت عنه الآن تقول لي حل مشكلتنا ليش ما سألت عنه قال والله يا شيخ محمد غترينا فيه جاي والله يا شيخ في سياره بانوراما 400 الف والله يا شيخ لو شفت هيئته وشفت كلامه وانغرينا فيه يا شيخ فهذا احتيال هو ما لبس اللي يحتال عليهم ولا السياره مستاجره 800 ريال في اليوم استاجرها يومين لحد ما خلص شغله وبعدين وبعدين خلاص البنت صارت في في في ملكيه خلينا يا شيخ نوجه اللوم دائما للمحتال هذا صحيح لكن لك لماذا لا نوجه اللوم للمحتال عليه مثل ما قال عمر لست بالخب ولا الخب يخدعني أحسن. أذكر جوالي باب الرحمن يبيعونه في محل قريب من بيتنا الجوال قيمته ألفين ريال. ممتاز. والبرامج تركبها ببلاش تاخذ تشتري الجوال وفي برنامج تنزل منها البرامج مجانا. <تصفيق> إذا شريت الجوال بألفين ريال هو مباشره البائع يأخذ الجوال يوديه للمكان الخاص بتركيب البرامج يركب لك برامج من ريال غصبا عنك. ثم يقولك تفضل فاتوره بألفين وميتين. ها. الناس مش. من غير ما من غير ما يغصبك. ادفع قيمة الضرائب خلاص والناس ماشي على. أو ألفين ميتين ويخلون الجوال. طيب لو قلت أنا ما من قالك تركب لي برامج. نقول لك هذا النظام كذا والناس ماشية المشكلة أن الناس ماشية ما حد يعترض. أبي تحايل عليك، مثلاً تقول لا هذه البرامج مجانية لك لا في برامج مخصصة عندنا هنا يجيبها لك. وهاذي حقيقة مجانية. وهذه هذه حقيقة أشوف أنا ما ودي ندخل الغش في الاحتيال لكن هذا احتيال. أنا كنت إني لك مثلاً من الغش إن مثلاً لك إحنا غيرنا قطع داخل، إحنا قطع أصلية وهذا هذا نوع من الغش. الاحتيال مثل هذا أنه يظهر لك الباطل في في صورة الحق وبالتالي يأكل أموال الناس بالباطل. Ulazmatarli jak ulajta, kula amarę, kumbajna, kumbajna, batal. Ulazmatarli jak ulajta, kula amarę, kula وبخصص że tak powiem, że tak powiem, الحساب tak powiem, że tak powiem, że tak powiem, że tak powiem, że tak البرنامج الفلاني اللي powiem, że tak powiem, że tak powiem, że أعرف واحد مهايطي من مرة <تصفيق> مهايطي طبعاً لهجة عبارة عامية سعودية معناها أنه يظهر نفسه يعني بمظهر الخبير القوي يسمونه هياط نعم <تصفيق> فيقول لي مثلاً معلومة معينة مثلاً ترى شوف بالنسبة للشيء الفلاني نظام المرور ترى بيغيرونه إلى كذا وكذا فأقول له طيب يا أبو فلان من وين هالمعلومة قال والله جاي لي مسؤول في وزارة الداخلية. <تصفيق> <تصفيق> المسؤول هذا منه القهوجي. <تصفيق> زين. مسؤول عن القهوة. <تصفيق> فهو ما كذب. <تصفيق> مسؤول. هو لما يقول مسؤول وزارة الداخلية انا على طول يقفز يا أم وزير الداخلية ولا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وكيل وزارة الداخلية. <تصفيق> متحدث رسمي. <ولا تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> متحدث رسمي <متحدث> <متحدث عن> واحد مسؤول <تصفيق> وزارة <الداخلية> <تصفيق> <تصفيق> فهذا محتال. وإذا جلست معه يقولك والله أمس كنت مع عدد من المسؤولين فإذا المسؤولين من ابن عمه مدير مدرسه ابتدائيه مسؤول عن المدرسة ابتدائية وابن خالته مدري مسؤول عن رشيف فواكه مسؤول عن واحد مسؤول عن صادر أنا لا لا أقلل من الوظائف لكن برضو لما يقول مع مسؤولين هذا حقيقة اظهار للنفس على غير ما هي عليه وهذه مشكلة حقيقة وفيها نوع من, يعني نوع من يعني قلة النفس حقيقة صحيح. دون التصور اللي المتلقى, المتلقي الرسالة يعني. يعني. دعني بس أحمد بقول لك احيانا بعض المحتالين يستعمل أشياء إما يستعمل صفة معينة مثلا صفة أهل التدين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 لك اموال الناس بالباطل أو احيانا يستعمل صفة مثلا الأمراء ويأتيك مثلا يقول لك والله أنا الأمير فلان وهو الله ليس أميرا ولا شيء أو ربما احيانا كان اميرا فعلا لكن كونك أمير ما يعني انك تأكل أموالنا بالباطل ولا تقول أنا خلص لك الموضوع أنا أيضا هذا نوع من الاحتيال إما أن يستعمل صفة معينة اني أمير او اني ابن فلان أو ابن عمي فلان فلاني أو كذا أو أن يستعمل منصبا معينا يكون مثلا ضابط كبير او يكون مسؤول في شركه معينه مسؤول في مكان معين فياتي اليك لياخذ مالك ليحتال عليك فيقول لك شوف انا نبغاك تدخل معنا في الاستثمار الفلاني وبعدين معك العميد فلان انا اشتغل فيه وفعلا عميد لكن انت لما ياتيك عميد وينتسب الى جهه رسميه عسكريه يقع في نفسك مباشرة او معناها ان عنده واسطات وعنده ناس يعرفه ممكن يضبط اموره ونحوه فهو اما أن يستعمل وصفا أو يستعمل منصبا وكلاهما يحتال به على الناس والأخس والأحقر هو من يستعمل الدين صح. للاحتيال على الناس طيب. ويعطي صورة. ها طيب ولو كان لهداية كيف لهداية؟ لو كان احتيال لهداية شخص مثلا شخص غير مسلم ما فهو تعطني, تعطني ي... مثال أنا ما أدري ما, ما في مثال متصور ولكن ها. أنت وصلت للمرحلة تدري أنك قاعد تكذب ولكن أنت قاعد تسعى للوصول يعني إلى مثلاً أنك تهدي أنا شخص أنا حتى أهدي شخص معين أقول له مثلا أنا إمام الحرم المكي وأنا معك سعود الشريم كذا أقول أو عبد أو العزيز يقول معك عبد الرحمن السعيس مثلا لا عبد العزيز يقول محمد الأريفي <تصفيق> كذا يعني لا هو يجيبها بطريقة ثانية مثلا مثلا ينسب إلى نفسه صفة يعرف أنه والله هذا الشخص يحب الصفة الفلانية أو يحب الشخص الفلاني أو أنا والله مثلا مقرب من محمد الأريفي مثلا فأعرف أخبارك وأعرف عنك كل شيء يبدأ يتقرب لي أكثر أحاول أنه أنا والله نيتي صافر لكي أوصل له صفة إيجابية أو أوصل له هداية معينة مصطلح تحايل محمود مثلا ما تجي فيه والله يا خينا مشكلة لا ذكر أعرف محمد العريفي ذكرتني بحادث شكل <تصفيق> واجدين اللي والله ذكرتني بحادثة في الاحتيال من أعجب ما مر علي أول ما بديت أطلع في الإعلام قبل يمكن قبل 15 أو 17 سنة تقريبا ما كان في ما كنت أطلع في تلفزيون كان طلع لي بعض الأشرطة وبعض الكتيبات لسه معروف صوتي لكن صورتي غير معروفة شخص ذهب إلى عائله ليخطب منهم بنتهم وقال لهم والله أنا محمد راعي في العائلة أنت الشيخ إيه نعم أنا صاحب شريط كذا وأنا <تصفيق> في مكان محروق لانية لا أعلم في مو في الرياض في منطقة بعيدة عن الرياض المهم مشت الأمور.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 <تصفيق> وطلعت في التلفزيون ومكتوب تعزيم محمد العريفي فاتصلت المسكينة به سلام عليكم وعليكم السلام شلونك محمد العريفي قال والله أنا طيب طيب أنت أنت في التلفزيون قال ها لا انا في السوق قالت أنت في التلفزيون المهم بعدين انخبص الرجل وعلي على انا كل هالوقت مضى وأنا لا أدري عن شيء سبحان حتى رن جوالي يوم من الأيام وذكر ما كان في رسائل ولا شيء وكان الناس كثير ما أرد عليك المكالمات تكون مشهول أحيانا فما في رسائل يرسلون فيتصل إذا ما رديت معناه خلاص فاتصل الجوال نعم إلا المرأة تتصل بي سلام عليكم يا شيخ يا شيخ أنا في مشكلة عندي عائلية قلت فضل يا أختي قالت في واحد اسمه محمد العريفي ويدعينا محمد العريفي ففهمت القصة فعلا يحمل نفس جاء. الاسم ما يحمل نفس الاسم احتال عليها والرجل لا اللي يعني لا أعرفه أنا وليس أيضا من العائلة لكن المقصود أنه جاء وحتال وضرب هذا المظهر قالت لي طيب الآن انا ماذا أفعل انا في بالي اني تزوجت الشيخ فلان والآن أصبح ليس هو فقلت لها الكلام اللي قاله عبد العزيز قلت يا أختي اللوم ليس عليه هو فقط اللوم عليك انت ما تبحث كيف ما تبحثون ما تسألون عن الرجال جيب لكم صورة بطاقة ما هي واضحة وحاط صورته ومكاتب كلمتين وانا محمد العري كيف تحتالون أجل لو جاك بكرة واحد قال لك أنا مثلا فلان من المشايخ ولا انا الامير فلان بتصدقين على صح هذا نوع من الاحتياز الاحتياز سواء في امور الزواج امور ادخال في تجاريتك واحد يعطيك مثلا بطاقات معينة على انه صاحب شركة او صاحب مصنع او ان احنا بنجيب بضائع من البلد الفلاني كل هالامور احيانا اللوم مثل ما قلنا ليس على الشخص المحتال, الشخص المحتال بلا شك أنه أكل أموال الناس بالباطل وأنه مخطئ لكن يا أخي كذلك أنت لا تسمح لهم يا أخي بالإحتيال عليك لذلك يقولون في المثل المثل الإنجليزي يقول لا يركب إلا الشخص المنحني صح. أنت لما تنحني يركبون الناس على ظهرك لكن لا تنحني من البداية خلك بطل وثابت وأنت إنك أنت الأعلى مثل ما قال الله تعالى هيا هي سعيد معلش بس هل من ضمن مصطلحات الاحتيال هل الغش يدخل ضمن هذا المصطلح هو طبعا بلا شك الاحتيال كلمة عامة يدخل فيها الغش سواء في أمور التجارة احيانا أمور الصناعة يقول لك مثلا هذا مصنوع في اليابان مصنوع في غير اليابان مثلاً ويقول لك هذه قطعه اصليه وهي ليست كذلك احيانا يدخل في أمور التزكية لأشخاص أنا ممكن آتي مثلاً أنا لن, لن آكل أموال عبد العزيز لكن أجي وأزكي أحمد يقول عبدالعزيز رأى أحمد جيد وأحمد صادق وهذا نوع من الاحتيال عليه ايضا بحيث اني زكيت له شخصا محتالا لذلك حتى بالمناسبه المحتالين احيانا يحاولون أن يظهروا بمظهر الإنسان الصادق بالالتصاق بالصادقين فيقول لك مثلا انا ترى صديق الشيخ فلان و انا صديق وياما يا جماعه وصل الي شيء من ذلك احيانا يتصلون بعض الناس يسالونك الشيخ والله في واحد خطب بنتنا وانسان طيب ولطيف ويقول انه صديقك الحميم جدا فقل له ما اسمه قال والله اسمه فلان كله يا جماعة أنا ما أذكره. قالوا كيف يا شيخ مصور معك ورانا صورتك في الجوال معه وكل من صور معي في الجوال صار صديقي. يا أخي يشوفوني عشرين واحد في المطار يصورون معي في الشارع في السوق يصورون معي صار صار صديقي. قالوا لا يقول إن يا أخي هو مدير الموقع عندك وهو فإذا هو كذاب صراحة. إنما أراد أن يظهر نفسه أمامهم. إني أنا إنسان طيب وان أنا صدقاتي حلوة وإني أنا إنسان شريف وإصدقائي وتعرفهم من أنا يا أخي عن المرء لا تسأل عن واسأل عن, خليله خليله عن قرينه وكل قرين بالمقارنة فهذا أيضا يعني حذر الناس من أن يحتال عليهم أحد هذا أمر مهم كذلك الحذر في البيع والشراء الحذر في الاعطاء الناس الأموال الحذر في تزويجهم الحذر في استقبال نصائحهم ان الانسان احيانا لما تكبر الكعكه امامه ويغرى باشياء معينه ايضا يكون حذر الحذر في الرسائل التي تصل اليك من المحتالين احيانا وغير ذلك هذه كلها مره احتيال بقي معنا حقيقه كلام طويل عن يعني الحيل الفقهيه اللي كانت موجوده عند الفقهاء هل هي تدخل في الاحتيال ولا لا لكن وقتنا انتهى باذن الله نخليها في حلقه قادمه الله يجزيكم خير يا شباب انتبهوا ايضا على حبة. يعني نسأل الله لا نكون يعني أحدنا خبا